وقالوا يعني جهيب لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا أبا أخفتنا جهي فلايا جهياب قوت يبتت بحشته جهيبتنين وفلاق قوت يبتت بحشته فلابتنين تلك أمانيهم قد تعالى قوت أبا أمانية وانا أبا خشخش كدوانا شنخوت بجن شدالي لانب بأخفتنينينا قل هاتو برهانك يعني أي محمد بجوان كان دليل خوبين وش دليل هيا السربيه آخفتنا هيند بيجن، وي دليل حاضر بك إن كنتم صادقين اكل هنت رازقوند بآخفتنا دا